الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ من الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة جتی تین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 بكل شيء عليم حوله فيها <تصفيق> سنتی وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مَا لَهُمْ كَسَرَاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم ترى كل قوم قذا علم مصدرته وانت والله عني ملک میں نغس ثم يجعل رزقك من فتر وذقا اخرج من خلاله فتر وذق يخرج من يُلِيمُ مِنَ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي فلو One man ان في قلوبهم مرض اموات او ام أن يخافون ان يحيى ف الله علنه برسوله ما بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولا